الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الحمد يصر مؤسسة الامرواع بالهداة الإعلاني والتوزيع بالتعاون مع مركز الهداية للصوتيات والمريات أن تقدم هذا الإصدار مع مجال يتضمن هذا الإصدار حوارا شيئا وصريحا مع قديمة الشيخ المجاذي الدكتور عبد الله عزام أجراء الأستاذ عبد الرحمن لقاء مع معبد إصدار ستجد فيه إجابة على هذه السؤال لماذا تنهى الشباب في أفغانستان عن التمسك بالسلفية والدعوة إليها؟ مع معبد لماذا تترك التنبيه عن بعض الغذاء التمائم؟ يقال مع مجرد يقال إنك تهاجم المملكة وبعض علمائها فما هو تعليق؟ يقال مع لماذا خرجت فلسطين وذهبت إلى أفغانستان؟ يقال مع مجرد ما هي حقيقة الخلاف بين زعماء الجهاد في أفغانستان الآن؟ يقال مع ماذا عن مستحة تاخذ لقاء مع مجد. ما تعريقكم على كتابكم قرات الرحمن في ذهاب الأطفال لقاء مع مجد. أخي الكريم هذه الأسئلة وغيرها ستجد الإجابة عنها في هذا المصدر. لقاء مع مجد. مع تحيات مركز الهدانة للسيسيات والمريات والآن أحبتنا نترككم مع الحوى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحب نحييكم في بداية هذا اللقاء في نحية الإسلام بالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لن نجعل حجم اللقاء هذا لقاءً نتبع فيه نسخاً للاعارات الإعلامية التي تقرأونها وتسمعونها وتشاهدونها. تلك اللقاءات التي نكاد في بدايتها المدينه والتوجيه في مليون ولكننا في لقاءنا هذا مع استاذنا الشيخ باذن المجاهد الدكتور عبدالله عزام سنتبع نسخا اخر رائد فيه محبتنا في الله التي نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلها خالصه لوجهه الكريم الدكتور عبدالله عزام هو الذي تعرف بنق جميعا يعرف ان كل من يتابع الجهاد الاخري الذي حشر شخصيه الارض في هذا الزمن الجهاد الذي اعاد الى المسلمين في قتله في انفسهم بعد ان اعتقدوها حينما اتبعوا كل ناحق قادم إليهم من قرب او شرشر الجهاد الذي يعد فريضة من فرائض الاسلام لانه يحفظ للامه كيانها وقيمتها الجهاد الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه يا أيها الذين امنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اذا قلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل الجهاد الذي يقول الله تبارك وتعالى عنه ايضا ان الله اشترى من المؤمنين من اسرهم ومغالبهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن انفى بيحبه من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيحبه وذلك هو الفوز العظيم الجهاد الذي يكير الله تعالى ايضا يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهلون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلك الخير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويضحيكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم واخرى تحبونها نصر الله وفتح القريب وبشر الشريعه هذا هو الجهاد الاسلامي العظيم الذي سنستخدم في هذا اللقاء مع رجل من ممن أقاموا بانفسهم وأموالهم وأولادهم وبكل ما يملكون من مقومات الفكر واللسان والقلم إن الدكتور عبدالعزام نحييه ونرحب به في بداية هذا اللقاء رحبا لها الله يحييه هلالك مجموعة من الأسئلة سود أن نطرحها على قبيلة ترعط العزام ولا أدري تفضل أن نضبط منه كما اعتاد من يتقابلون ومن يضبطون أن تعطينا نبذة عن حياتها الشخصية ان تريد أن نبدأ بطرح الأسئلة التي لديها والله إذا أرحب ذلك سيسمي سيخي شارك أنا اسمي عبد الله يسير ولدت في قريه فلسطينيه قرية اسمها سيره الحادث سنتناول سامي واحدى اربعين ميلادي درست الدراسه الشرعيه عن لصنص الشريعه في جامعه وحصلت عليها ست حصلت عليه سنة ألف وتسعمية ميلادي. ثم حصلت على درسية نزك شريف سنة ألف ف... ثم حصلت على دراسة ألف وتسعمية دخلت الجامعة وأقُدت في جمعة مدنية مدة سبعة سنوات، ثم درست في جمعة محمد العزيز سنة واحدة، ثم درست في جامعة إسلامية دينية في إسلام داد، والآن منذ سنوات وأنا تحرر من خدمة الجهاد الأفغان، الحمد لله وصلّى الله عليه وسلم. أن يتقبل منا وأن ينفعنا مرم سمع صلى الله عليه وسلم جزائر الله صلى الله عليه وسلم الكريم الأسرين أستاذ الأسرين أنت تعالى أي رجل يواجه الناس أو يلتقن بالناس في الميادين المختلفة بخاصة هذا العصر الذي تكثر فيه التوجهات التي تعرفها سواء كانت توجهات سياسية وفكرية أي رجل المسلم الذي يحاوله يواجه منطق بقلة توجهات في سبيل سيدات ومخلصاً كما نرحل ذلك الإشارة لا في, في كثير من من بل ولا بد أن تتعرضنا أحياناً أيضاً لكثير من النظر الذي قد أن نقضل صادع من بعض الناس وقد يمكن أن فيه ضعف من بعض الاخر ولذلك ذلك تحديث تسلزل في, في أنهاء من الناس نود أن نطرحها عليك يونى أن نطيل نحن لأننا نريد أن نترك الحديث لك أستاذ الكريم أن كثير من الناس يحسن ان الأستاذ الشيخ عبدالله عزام مبارك لنقصة الجهاد والجاهدين ويهمل الجوانب السلسية الزيتين مما قد يمفاجأ جديد بطمع يضعون إلى هناك فيجدون كثير من الساسيات التي لا يفيدك أستاذ عبدالله عزام الحمد لله رب العالمين صلى والسلام على الله سيدنا الحمدين وعلى آله وصحبه وعلى آله لا يستطيع احد ان يجادل فيها بها والغرب جميعا وهي انخزان الجيش الاحمر لاول مره امام شعب المسلمين بص هذه الحقيقه لو اردنا ان نفصلها لا لها لاستغرقت منا مجددا ان حادثه إن كفرار تقى خضر وهزين الدب الروسي أمام هذا الشعب المسلس أكبر معجزة حصلت عبر القرون الثلاثة الأخير وروسيا لم تنسحب من خلال مؤتمرات ولا من خلال معاهدة واستمرت في الحصول على ورقة من المجاهدين الموضحة حتى تحفظ فقية مع أوجهة أمام الناس وعن عام العالم فلم نستطيع الحصول عليها. وذلك بعد أن أدركت كما قال أبوتيوف نفسه أن أبوتيوف نفسه أن أبوتيوف نفسه إن يرجع ضدنا وكما قال مكرام إن أبوتيوف نفسه يؤكل جسد استقطابيه الروسية يوما بعد يوم هذه القضيه عندما تفاصيل كثيرة عنها لا تفهمها الله لا مجلد ولا مجلدات فله ذكر كتاب من وقائع وحقائق فهي دين الواقعه لاقراط الفكر و قد يقولون مني انك قد حولت الامر لكن هنالك اقمارا صناعيه واجهزه تنصص باكستانيين تنقل بالارقام والصور ما خسرت روسيا في داخل اباكستان الارقام تقول ان موسى خسرت حتى بدايه الثمانين يعني قبل أن تأتي من ثمانين وتسعة زمنين هذا المعنى خسرت سسعى عشرة ألف دبابة ومدربة يعني القبر خس ثلاثة أطعام من مما تنبقه إسرائيل وصصت لها ألفان وثمانون طائرة مختلف بعد أن هل يكتر وجد دولة أو في المطار أو سخطة في السماء ودول محطة ملانا واحد وعشرون ألف سيارة وهي أعطاها أنه قتل لها وجرح ١٢٠٠٠٠٠٠ وقتل مائه الف من الجيران واستسلم مائه الف فماذا اقول ازاء هذه الحقائق مهما تتقن هذا الشعب فنحن متخصص ان هذا الشعب ظاهره فريده في حياتك اباء وغيره وينه وعزم وصبرا واحتمالا ووفاء وحياء وحفظا واريحيه لا تستطيع لا ان نحن لا نستطيع ان ننفي هذا الشعب حقه مهما قلنا ويعني يحرم لي دائما وانا اسال عن الشعب الالغاني وعن الجهاد الالغاني تردد امره الادائيه في الشرايف البغدادي وهو يقوم وقف الهواء بي امر الا ننتظر لدقائق خمس ساعات لدقائق خمس حيث أنت فليس لي نتأثر عنك ولا نتقطر أجد منامت في هواك لذيذك حبا بذكرك فين منهم جزائي أخير أيها الأحب تعلمون هذا الصوت صوت صوت وصوت مجالج يتغضر في السرايع. يا يرى ما لا يرغب بمن يبلغون هذا التساؤل الذي طرحناه على الدكتور عبد عبدالعزام وأجاب عليه سماته شيخ الكريم الكثير ذلك سؤال عظيم يا من الناس بالخلال لأصدرت بعض الكتيبات عن الكرامات في الجهاز العجواني حيث يرى البعض أنكدت بلغت في ذكر هذه الكرامات حتى بلغت درجة ما يسمى بعض الناس بالطرافات وأنا بين قوسين أذكر أنني قبل فترة أقرأ بقالة عربي العربي يتحدث عن هذه الكرامات بشكل بالتكريم صريح ويقول أننا نحن في عصر العلم العالمي يمكن أن يصدق, يصدق مثل هذه الأشياء. نريد أن يجب على هذا الأمر وتجيب على هذا ساق والله من نسبة قبل أن <تصفيق> في الغتين آيات في جئة الله على فقيلة الأساس والشيشة والشيشة والشيشة والشيشة والشيشة وبعد ان شركت شرع اعترف بعض اهل العلم على ان هذا فيه في خرافه وفيه الكفاح ثم اثر الشيخ عبد العزيز بارك الله في علم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 هنالك لك كما لا يسجد أحد منكم لا، يوم جزاج، في يوم حنيف، في فخر، انتاج بعد عصر ماكيا في ألمانيا بدأت الحسن من واقعها، لا لا لا لا لا، لا لبس في الفشل بعد اليوم إلى أي دولة نابد. تعود وتتصور. يا أخي وصل الأمر به في داخل أفغانستان لشفة وعيه من المجاهدين أن نصل نصل نصل إلى بعضهم لا يستطيع أن ينام الأروس يختم أن يأتي الأجاجدون في الليل في دفاً مطاراً في هذا البرد هجة جرح المحاك ثم جاء وقرر الطبيب عندما وصل أنه لن يحيي أباد شافة معافي العامد العوفي دخلت رصاصة منهم وحارجت منهم و... وهنا قد حفظت أخرجت من دماغي من دماغي لا أدل خفين خمسين غرام أو أقال أو أكثر أظن هذا الوقت وعندما كان الطبيب يريد المعنى من العمليه بدا يرجع الدماغ بالمخبط نرجع الدماغ الذي خرج من هنا كان يرجعه من معنى العمل العوش مع في ارض الجهاد مره اخرى الدكتور صالح النبي عمار مصر يتخذ لاوسع وعده وفعل انها مزاع شريف انا اريد ان تحدث فقط عن الكلام التي حصلت على العرب مزاع شريف قصص بالخيان فعرضوا عليه الشامسا أصيب بشبية بالعرض لخاع السوكي في دقل عمد البقر وششش وعرض هذا الشاب على طاقم من الأضباء الفرنسيين من بسعة فقالوا ماذا فالطب لن يشت وحتى قالوا كلمة الكفر كبرت كلمة الفرنسي من أفايق قالوا رب العالمين لنسجد السباة فعرضوه على تقوصى السباة قال رأيت حالته النفسيه والجسديه متراضعه فقلت لهم ان شاء الله ما يشفيش في شاشه ما يشفيش في شاشه ما في شاشه ما يشفيش في في حتى لو في مجال المزاجرين وصلنا ولد صالح اسمه الدكتور صالح فأنا وضعت بيتي هاتين أضلح العيشة أن أردني بالقصر من الكر اسمه ياسين الحمال وضعته بيتي في القصر بعد العشاء بعد العشاء الدنيا والله سسونة جسده وصلت إلى راحة والميل وان يتسلى بين يديك تسلى الماء وكشفت عن وجهي لاوجهه الى الابله فرايت نورا على وجهي بعد الحساء هذا انا من عبدالله الكلام يعني عن اسعود البحر والنور الذي له سعز والنور الذي يخرج من قبله وقد رأى عبد داود العربي وفلان وفلان هذا نحن لا نريد ان نغرق فيه لكن اقول اكد من نصف شباب العرب دماؤه خرجت لها رائح زكية كالعبقى المسك العربي. يحيى صليوه جدة وانصليوه <تصفيق> الى بشاوة جاءوا بك بعد ان استشعى كان بقدر من الله صحفي من فنزولة للتلفزيون من قد جاء يجهد لصوت الفيلم فشم رائحه وعاد على تلكجون في فنجينة كما حدثني أحد الدبلوماسيين هناك قال على كل جوان قال لقد شما تغارفة النسك من دمي يحيى لقد بقي مستشفى بارك مدة أستوى تقريبا كل ما فتحت الغرفه التي سجي فيها جثمان يحيى يفيك المسك في, في كل المستشفى. يقول لي زوج ابندي اسمه محمد ابو الحسن المقنسي قال والله يجسد يحيى في سيارة الاسعاف على بعد نص كيلة المتر والمسك يعجب فيها وعندما مست محمد ياسر ووضعه في داخل الكب لششلة ريح المسك وتأثيره على ادنامه كهد يديه ورجع أبو حسن، وزوجته نجد ويقوم القصه تقن القصه قالت خرجنا في سياره دينسر واحده العائله وماي جارتي وصاحه رائحه العطر الشديده في داخل السياره فقلت هذه المراه لا تستحي انا حس قال فكتبت غيبي حتى نزل ثم كتبتها وان ألا الا تعلمين اي امراه تعثرت وخرجت من زين قالت قائنه سجدت ما مسست عطرك اذن من اين العطرك يا محمد قال الله لا مسست عطرك هذا اليوم اذن من أين؟ قال لقد شيعنا جنازه يحيى وجاء والد ليدابى نفسا بكتاب كان يحيى ورسم عليه بعض دم بعد قصه من استشناده حتى يشم يحيى في جدة رائعه فهذا غير إن فيه من معرأ من الإخوة العرب ولا عدد أن تكلم عنا العرحة نحن نقول الإخوة يعني هم بعضهم يقولون أن الدكتور الله يتجوز في سماع الأحضار كرامات من الناس لكن هذا هو الآن يروي لكم الأشياء التي رآها بعيني ورآها الحديثة. لولا أفضل قصة إينا من من رآها وأستحذفه بالداد قبل أن أتبع أنه رآها يا الله حمد من الصلاة حدثنا الأربعة يا جيش أقول هناك المعجلة هزيمة الجيش الأطماء أمام الشعب المسلم حافظ أدنين خاضن أصلا صلصات خاضن جزاهم الله خير يا شيخ الله نرجو سب الفضل يتسع صدرك ليأسيلتنا لأننا نحن الله يعني نحن كما تعلم معك في ما أنت فيه جزاء المغيرة ندعو لك الله سبحانه مع التوفيق وبالإخلاص ونجعل الأمور تمرض يوم إن شاء الله هنالك كما يتنهى الدكتور عبد العزام إعداء السلفية والسلسين ومهاجمتهم في أحاديث وخطب والله إن معداز خرجوا للأعزان لأن السلفين من النجاجات صلى الله عليه وسلم من أجس حاضة والتابعة في تطبيق هذا الدين ومن بعده فكيف أتاك عن السلفين؟ وأنا أعرض الحمد للتقال أن عقيدتي سنفية ومن أعداء الصفحة المعلومة وما اراد أن يتعرف على عقيدتك فليدي تيد صديق اسمه العقيده العقيدة وأقلها في بناء الجيل فليصفت فليصفت فليصف شوف بعد ذلك يعقب عليك إن كان فيه أي مخالفة ولو جرى واحدة العقيدة ثم نريد ان يعني ما هو سمو نحن بعد ذلك لتوحيد الوهبي وتوحيد كليه توحيد الاسماء والصفات وان الله مستوى على عرشه بعن عن خلقه فوق السماء السابعه وان سبحانه نؤمن ان عنده خالق رازق وحي من يد يرجع الامر كله ويؤدي به كل شيء واننا كذلك نوحح الله عز وجل بصلاتنا وعبادتنا وشعائرنا ونذورنا وصلاتنا وصيامنا وغير وغيرها وتلقينا للتشريع من الله وحده ونثبت لله عز وجل الاسماء الحسنى والصفات العليا الثابته في الكتاب والسنه الصحيحه دون تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا ترتيل ولا نستخدم لله عز وجل الاسماء ونؤمن ان السلف رضوان الله عليه كانوا يؤمنون بآية صفات الله عز وجل وكانوا يعلمون معناها ولكنهم لا يخلقون في الكيف فكانا يعرفون المعنى يعرفون ويعلمون ولكنهم لا يسالون كيف ونحن كما قال الحج الاستواب معقول والكيف مدعوم به واجب والسؤال عنه ونؤمن أن الله حز وجل خلق كل شيء وعلم كل شيء وكتب كل شيء وَأَنَّهُ صالحنا وخالف عمالنا لسنا نشرشه وصفه بصفاتنا إنا نشرشها عابد الأوفان كلا ولا نخليه من أوصافه إننا نعطل عابد ما أجل لها للعقيدة الصاص الشيخ عبدالله وجزاك جزاك خيراً على بيان هذه الأمور ونحن مالغة. مالغة. يهمنا كثيرا مالغة. أن الإخوة الذين يتلقون من هذه التساؤلات يعودوا من صوابهم خفية عليه علي. أنا أمر من محجر <تصفيق> ابن الصغير الصعب ها؟ أمره <تصفيق> أربع سنوان أربع سنوان سي. جب جب جب جب أمر الله عمل فزوج هذا الرسول فكر فكر كيف يوصل فكلمه ففقط انا اشعر به هذا هذا ايضا كان المجاز الاخر يعني الاشعريه ما انتبهت هذا الامتزاج الله كيف إيه هو في طلارة بعض أشياء سعد أه... الله لكن لا بس ما استطهلك يعني نحن نؤمن أنها أشياء فيها كثير من الجيعات لك لكن نسردها لك حتى توا تبين أه... يعني أن أبي وجه الحق في زوجات خيرات يعني كثير من الناس أستاذ رمضان الكريم كثير بعض الناس يتصور أن الدكتور أو الشيخ عبد الله عزام ينهي الحذار لظروف معينة في أفغانستان عن التمسس السنسو زعوتين فما إجاليك قال نحن كذلك ان لله يدا ليس مثل ايدينا ولا نقول يده قدرتك كما قال وهذا وهذه عقيده العلميه الاربعه وقال ونحن نؤمن ان الله يد ولا نقول ان يده قدرتك Lgemaar, We Je en je de grond. We de eerste is dat de de فقط تحف القراصنة، ونحن نحن نحن نحن يذهب ونحن نحن نحن نحن مسمو للتمس الشهر الأضاحي بأقدميته بيد المذهب الحانفه، لأنه وقف حاجزا دون امتداد السياح في داخل أضاحي السجن، وحنا. من التشجيع حمى الهمسنات من التشجيع وتمسسه في مذهبهم لانه ما راى صورة لهذا الدين الا من خلال هذا ما يعلم عن الاسلام ما اراد من دماء المسجد الذي يعيق في قريته فاذا يخالفه في طريقة الصلاة فإنهم يصدق الحملة الدعائية جدا أن أمن أرى مجالا يهدئين يذهبوا يحجب منحنفين ونريدون ان ينشروا مذهبا جديدا اسمه المرابين ولماذا هو أعلم أن العلامة المعامة والله ما رأيت في حياتي أفغاني يستريزي صاحب والرجل صاحب أفعيكم شاء الله و انا ما من جنوب الله استعاده حتى رأيكم الى تخراج طال قائم منطقة تخراج محادي صدق رأيك وضريح الراحة انا بلا سنوة في قد يكون مش معنى ذلك لا يوجد بعض يوجد لكن هذا يدل على المثلاثية وقياته بالنسبة لباكستان وبالنسبة للدول الدول العربية بيصر بصوريا لأردن وخاربات الشيء الثاني التوسط ها قلت للتمينة التمينة عليك التمينة فقال لي انت تعرفت ان النار مختلفون اذا كان التمينة من الكتاب والصن مختلفون منه ان يجيزوا ومنه ان يجيزوا ومن وهذا ما موجود أنا أقول موجود في كتاب فتح المجيد وفي كتاب تأسيري عزيز الحميد وعندما علاقت الناس فلا أعطم ثم حديث عطل الله في عمر بن عاص إنه أعوذ بكلمات الله التامة كان يكتب كان يعلمها من عقلة من وكان يكتبها على صفت ويعلمها لمن يأكل من, من فالصحابه اختلفوا <تصفيق> فيها فبعض الله الرحمن العظيم اعطى ربنا سكنه وهو ينام اما للتوصل. التوصل بالنسبه للتوصل التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم التوسل اذا كان استغاثه بالامور فهو شر اما التوسل ان تقول اللهم اشرق بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا ما قال احد من الطيبين والاخرين انه شر انما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 يقولون التوسع التوسط الطريقة الفقهية استهانة هذه مسألة عقيدة حتى أن عثر على نص للإيمان محمد بن عبد الله رحمه الله في أعمال التي محمد بن عبد الله التي خرجت جمعة محمد بن صدوق في مجلد اثنين قسم الفتاوى صفحة 2 يقوم وكوم بعضهم يرخص التوسل للنبي بالصالحين مثل النبي وكوم بعضهم يرخص بالتوسل للصالحين وبعضهم يخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا فهذا اختلاف فيه العلماء فمنهم من أجازه؟ وجمهور الفقهاء كريم، ونحن نكره هذا ولكنها مسئلة الفطهية ونحن لا نعترض علم المفعلات لأنه لا اعتراض في مسائلهم فإذا كانوا أبئين اكثر من محمد بن عبد الرؤون هذا شيء آخر هؤلاء كلما السلف والخلق يشتركون فيه ويقول له شيء محمد ان هذه مساله اجتهاديه ولا تقلق في مسائل الاجتهاديه فلماذا هذه الاضاءه ماذا بقي لشعج افغانو انا والله ما اقدر استفاده بالقبول هذه قليله انا ما التوسط التوسس لك ماذا ابتمائي على اسس هو لا ينبح الشجر يا يا يا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا، حار يا لا ينسى أخبارنا، يطلع والدمه، والدمه، يعطيه إياها العالم يظن أو أمام يظن أنه كتب له بها شيء من الشماعر ومن السنس، ونحن كنا نقيم خيامات تدّد. ونؤمن هذه الوسائس في, في اخر الخير، آه؟ ونسأل أسع في المسابقات فتصير له ما رأى الإمام أبي حنفه في ذلك تمام، آه؟ نعم، فااا قام بعض العلماء وقال يعني هي جاهزة فقلت لهم إنها مكروهه ثم دار كلام بيني وبيني ثم قلت لهم لماذا لا تستغذلون الدعاء الدعاء بدل من التعليم ودار درام طويل بيني هذا الشيء ثم قلت لهم تعالوا حتى نفتح لهم تمائمكم وهذا التميم التحس على الأصبار لأنهم يأصدون بثمن غالي جدا نعم يعني يدفعون خمس آلاف أرغان ثمن التميم وهذه الأحكاد إلى سلحة يوفر بخمس آلاف أرغان فأنت عربي متحمس جاية نور وبتيجي مرأسا بذلك تقطعها أم, أم أن أبلك تريد أن تقطع عمر سنة حتى التخرم حتى علفها لم نمتك نحن نشفحنا بالتمين ونرغم فبعدها وجدناه في إبتاب والسن وبعدها وجدناه أحد الضغطين وبعدها قد وزعوا الشياء صورة اليد وصورة العين والحسنين والسيد كنا لهم ضروروا ما فيها فصاصل يضحطونها على السلسية صورة وقالوا الله ما نصر بعد الضغطين إن اللي يعني هذا الأسلوب؟ يعني ما العقيدة قلت لا قلت طحام ما هو إلا أبي جاءت عفدة أبي جاءت الطحام ما عند أبي حنيف الفخر الأكبر فنحن على مشروع عفدة الطحام قلت لهم أمرهم بترك وعفدة الحمد لله الشيخ جاسم شرح العفدة الطحامية وهو القادة الجاهز وعلم ثبت عند الشعري الأضاني ومقولنا دايمونا فقلت له فالشيخ يوني أرسل على الشيخ عبد العزيز وقال له أرجو من فضيلتهم أن تدوم رحمة ثم أدى مرحبتي وأرجع هذا فقلت له نحن عن ان أن نترجمنا أبنى كاذبه عالية الضم وقائد مجاية ها؟ ثم هي عقودة فقلت لقسم الترجم أن يترجم حقيقه في شتنجمه بشكل انا من الشخصيه الصح و سعد ومن بعد ان ان في معاهدنا نحن عملنا مع معهد شنايما معهد الاصا وكذلك معهد خطه واحد ابي حنيفه ومعهد باسم المعهد الشرع ف هذه قررنا فيها كتاب معروف بأنه على عقيدة السلف والجماعة كتاب التورك والنعيم ياسين الإيماني ونواقضه ثم هذا من العقيد قررنا العقيدة التحرمي ونفسها على الطلاب الطلاب وجائده نأتي به من الجبل ويبثلونه من سنة ونصف معلمهم من نغل العربي يأكلونه ويشربون وينامون في داخل المحر معلمهم عن القرآن الكريم معلمهم عن عقيدة صحيحة معلمهم تفسير سياسة أيات الجهاد واحتمام كنتم خلال كتاب القطبي وكتاب نيل الأوطاء ونعلمهم أهمية الجهاد في حياة الكمة ثم نركز على أحكام التلاوة والتجوير وفكرة على المذهب الحنفي لأنه يصير في المذهب ثم نعودهم بعد سنة منصف فائم ومرشدين ووعاء بعد أن نعتدل في ذلك كل شيء حقها صغير عقود ورحمة العقيدة لك ومسمى زيادة الشخص من الله الرحمن الرحيم ولا واحد أجمد الشخص من الصغير أن يمتحب الأسواة أن لكن بعضهم يريد ان يوجد الشخص من العقود ويوصل إلى هذا يعني من الشخص العفراني قد يكون يجمد العقود يعني شيء صادق هو الحقيقه في بلده الجميله يعني في الدقيقه الشيخ القرعاوي مسافر من هنالك الضيع يعني مع رمضان فدخل مسجدا فوجد امامه ينصح الطلاب بعدم اتباع هذه القضيه المطل في ليش ويتكلم عن الشيخ حمد بن عبد الراحب كان سيئا في حماس المثل شيء. عوضاً كناه كان حكيما فخلع كان معتكف التوحيد، خلع الادار لكل ما يدل على المؤلف، وجلس لما هو العالم، وقال هذا كتاب وجدت أرجو أن تقرأه وتطلعني على المطالب من بلاد العرب إذا تعلم عندها. فإذا كان ناسياً، إذا ليش ليش؟ أنا وش فالرجل قرأ الكتاب اليوم الثاني طبعاً لا يعرفه. يوم الثالثة اتحدث إلى التلاميذ هذا العربي جاء الكتاب من أبدع معرفة وجد فبعد أن انتدى الكتاب وبيّر كل المزايا، قال جلس طرعوا مع الشيخ, الشيخ هذا، وقال له هذا كتاب شيخي هذا، هذا أسلوبنا الأساسي يعني لو هاجم جزاه الله أحياناً محمد بن عبد الله هنا يمكن أن ندخله. لكن محمد أغلو، أغلو، أغلو، أغلو، أغلو لا محمد صلى الله عليه وسلم يعني استمر استمر بس بس بس بس بدر من نقول قال شيء في الإسلام فهم يظنون أن شيء في الإسلام من او أو غل أو الواحد فنحن نقول لا نر نر أننا نسمع كيف فعلت الشيء الشعري والله برد. طيب الله عبد الله اي اشاره سريعه الى الاثار لا اخي افهم شوف الناس, يعني... الناس ملوقفني. ملوقفني. يعني يا إما ال مطلعون وإما افهم ان مفقفه متطلع وان في عين الغزق في لا يمكن حقك لا دلي في مثالك وركتبوا قال الشيخ مالش بقى لا يعني ابوكم اما المفقفه يعني ما فتح لك الشمس أرسلنا بعض الشاشة عارفين صد من أشهر شخصيات الكوندر موسيس يقول أنا يقول يقول أنا وثاق من جميع ل ل ل ل ل ل ل ل الصحيح مفهوم؟ ل ل يعني ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل يعني الناس الذين لا تختلف يعني لا تتقارب وهؤلاء <تصفيق> الناس طبقوا فرق دكت يا ديل عندهم وقد اساس دكتور الى كل شيء اسمه اسمه الدكتور احمد زكي هو شاب يعني متمسك في هذه الفئه فاوصيت به ولكن انه يعني شاب متخصص في ايديه وطبيب شاطر ودخل ودخل معهم وفي أشعر أشعر معهم في راحية ودخل مع ولم من العمل لبعضهم معهم في العملية راحية وأحره فكان يأمهم في رمضان وهو يرفع يديك في متعنف يصليون وراء ليلي أمي ذكر بعد يمسي أمي لا أعمل لا يبقون لا الله خير شاء الله الشيخ عبدالله يقال بأن الدكتور عبدالله عزام يهاجم جملك في بعض الحديث وخطبه ويتهب علماء أهم أثار الشيخ المفاز الشيخ الماتبين بأنهم علماء حيضين ملفاز فانا ودف أن تلقي ضوءا على هذا الكلام الذي يقال نبدأ بأعلماء عمد بيسك الشيخ فضية الشيخ عبد المعظمين فضية الشيخ المعظمين وغيره والله احب من اعماقك وأعلم فضله في كثير من القضايا خاصه الشيخ عبد العزيز يعني له يد يد في كثير من القضايا الاسلاميه فاصلا ان أقول ان معاهم حلف هذا كذب شخصي فان كنت ابغضه فلا يجوز لي ان اظنه فالحلف ليس كذلك ولكن الحق للفق الله اني أحبها فضيلة الشيخ العزيز أكثر من أم الواقع وهذا الذي قلت له قلت له جاء فأخواله ان شيخ عبد الله محارب السلفي والسل وما إلى ذلك فقلت له يا شيخ أنا هل أخذتهم دنيا لكي شيخ قلت والله لا له الله لا لكن والله إن هذه العقيدة التي يفعلون التي هي العقيدة التي يفعلون أن يحب إن أعتقدها قبل أن أعرفك بعشر سنة لكن ماذا تسرون على التكوين حزب سياسي للحكمة العقيدة ألوحة مصمت يجب أن يعتقد هذه العقيده أن في الله طوال عليه، عليها ف... يعني هذا هو نسبة لل... للعلماء فبالنسبة للحكم قلت يعني إعجبت أنا أرى كتاباً مرحباً حكم حدن... السعود أو شريطاً مرحباً حدن... مستوزية حكم السعود لا لا أتذكرها بخير عندما تذكر القضية الأرضية اذكر موقفة الأرضية بخير لأني أشتغل في هذه القضية منذ ثمان سنوات ونظرت لقضية الجهاد في افغانستان حياتك ولذلك أنا وأنا أكثر واحد تقريباً من العرب والمسلمين غير الأمام الذين خلقوا هذه القضية وغاصوا في اعماقها وعاشوا شقابتها وتنودها ومجايغها ما رأيته بلد ما رأيته بجنة القضية مثل السعوديه أولاً حولاً هي حكمة محيمة التي تدعم جهاد الأمام غير دعم التجار دعم الشعب على أنهم يدفعون كل سنة ثلاثة مليون دولار لمساعدة لباكستان من أجل الزهاد الأرطاني تدعو بيتها تدعو بيتها مقصصة فكيف تدعو والله أيضا ثم الشعب أكثر شعبا في الدمامان وأكثر شعبا في الدمارجان نصف المجاهدين العرب والصعودين وأكثر من نصف الشهدان من العرب جميعي من السعود فكيف أن أمسه أو أهاجه لو كنت لو كنت أعتقد أن موقفه سيء بالنسبة لقضية الجهة بالنسبة لقضايا أخرى فمصلحة لا يجوز لي أن أتكلم حتى لا أطلق القضية التي أشتغلتها وأنا عندي أكثر من 25 تطريباً شريط مرئي في أمريكا والأوروبا والقليل أذكر فيها هذه البلد في الفضيئة الأفغانية وله الآن نحن نذكرنا بخير لأني مؤدخ قبل الحق يجب أن نذكرها يعني المرسى قبل 16 جاءت إلى وورو محاضرهم ثم منعوني من, من الكبر ثم ذهبت في نفس اليوم فقط ما ذكرت هذا البلد بخير اكثر من تلك المره بعدما منعوني من, من, من الكبر لماذا لا امنوا بوجود الله عز والله كما قلت لمسعوره ولغيره قلت والله من اصبح امنا في سرفه معافى في بدنه مالك اليوم فقد فدعنا ما حيثت له الدنيا بحدا في دنيا والله إذا أخذتكم قبل شيء ولا أخذنا في الدنيا بعد شيء لكن نحن هذه الحقات للبيان في المددات الحسن فأحسن الله ونعمل عكسي أنا أعلم أنهم مقدمون الدمارية للحكومة هنا أنه يهاجمكم ويشيعون في مناطق أصله أنه عميل للسودين. يفعلونه يقدمون التقارير. أنه يهاجمكم في مناطق أصله يشيعونه أنه عميل للسودين. حسناً الله أعلم. بسم الله خير عمرو كريم. وهذا كما تعلم يعني حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد من يشيع أموراً كثيرة. حسناً. لما جزاه الله خير يعني يحسبونه عند الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يبدو أيضاً عندما شاشة مناطق خاصة. جديدة في الإمشاوة أنه يعني, يعني كما كانت تساؤلات من قبل يقول إن الشيخ أقدر على زي مجمع الشيخ في الإمشاوة ليس بأجل الجهاد وإنما لأهداف الأخرى فهذه صحيح. النقطة حبد صدق الله حب حب حب لو وضعتموها نحن ما أشعرنا نحن أشعرنا نحن أشعرنا مكتب بخيفها سميناه مكتب يعني نحن خذرنا الجد لأن فعلا أشكر لأن خدمة المجاهدين عبادة لله عز وجل فنحن نتشكر الله أن نحن أحبه ونحن نحن نحن نحن نعلم أحبه ونوصل إليه فنحن نعمل منطمة جد نبدأ الخذر ونفذر خذر جميل الأحزاب في داخلها ونحن معظم جند عملنا من منصب على داخل افغانستان ليس مثل بقيه المؤسسات الغافية في معظمنا في داخل تشارلز او في حدود باكستان او على الحكم لا. لا شباب جمعنا لخيخ الجهاد الاواني من مملكه مشموله في سبيله فهؤلاء الذين جمعنا يدخلون الى دخل فرنسا يحملون المساعدات الى الرابطين في خنادق القتال من اي حزب كامل او قلنا كل من قاتل الروس او الشهير فنحن مساعدتك ولكننا لا ندفع شيئا من المساعدات في داخل فرنسا وتحملنا بذلك تكاليف ظاهره ودفعنا اثمانا وضرائب عاليه الشباب وصلوا لهم. بل دخلوا روسيا ويهود الله ويهود دخلوا حدود الاتحاد السوفياتي وتقريبا ما بقي بقعة في داخل أفارستان إلى وصلها الشباب الذين جمعناه لله من عشاق الحور ومن فاوصلوا فأوصلوا وعلمنا وعلموا أحكام دينه علموهم القران الكريم رفعوا نوياتهم مسحوا على جراحاتهم و نشر التعليم في داخل افغانستان يعني نحن انشئنا 200 مدرسه في داخل افغانستان نحن ندفع مما نجمعه ندفع لهم الرواتب الاساتذه نقضى تضعنا في العام الماضي ادخلنا 450 ألف كتاب دراسي الآن حتى الان يعني في هذه الاشهر الثلاثه وضعنا فقط ألف كتاب دراسي ثم أنشأنا قسم الترجمة لتعديل الكامل نترجم الرسائل الصغيرة في كل شهر نترجم رسالتين ومطبعة. 15 ألف 15 ألف نسخة بالبشت و 15 ألف بالفارسي وندخلها إلى داخل افغانستان ففي الشهر نطبع 60 نطبع ألف من هذه الرسائل الصغيرة وندخلها إلى داخل افغانستان الأبطار الصحيحه أبطار صباح والمساء تضعنا أكثر من 50 ألف إلى 100 ألف وأبطارنا أحمانستان المصحة ووزعنا أكثر من خمسين ألف مصحف من المصاحب الصغير ووصلنا الى مئت ألف مصحف الآن ندخلها من ندخلها من ننشي في داخل أربانستان مراكز تربوية فبدل أن نأتي للمجاهدين من الداخل أفلستان ونربي في معاهة الأنصار في, في بجاوة أفلستان لا الآن نحن قلنا عملنا في داخل أفلستان فنأتي بالمجاهدين في دورات ترقوية لمدة شهر القادة والقادة الصغار بعض القادة الذين أم منهم منه شهر يقبلون ويشربون وينامون في المركز فيه بيدو وفيه أجهزة كذلك وفيه تعليم خاصه بالنسبه للقران الكريم والتوجيه بالنسبه للعقيده والعبادات ثم نرجو كل واحد منهم الى جبهه ثم كذلك نحن نصدر مجله الجهاد نطبع حوالي الان 30 الف نسخه في الشهر ونصدر نشره الاهيل المعركه أسبوعية تلك الشهريه ونطبع منها على حد قوله كان آخذ خمسة آلاف في الأسبوع، وكذلك يعني أنشأنا قسم السلطةيّات لنشر الفكر الجهادي في داخل أفغانستان وفي العالم الإسلامي في داخل أفغانستان نشره كذلك تباع نظرة الكتب. التي تقوم الجهد الأفضل وتدعمه وننشره سواء في العالم العرب أو في ذات الأفرستان بالاضافه إذا دعنا الإصلاح الذي يقوم به العرب والتوفيق بين الجبهات ومنع الهجره سد باب ورفع المعنويات والاشتراك في المعارض وتسعير وتاجيج لغة المعارض ضد الشيوعيين بالإضافة الى التي تصف في منطقه هذا الجهاد فهذا يعني بعض اعمال مكافاه الخدمات ونحن نسمع منظمه جديده كما يقول بعضهم المنظمات التاسعه والثامنه وكذلك لسنا نجمعهم من اجل اغراض أخرى لا ادري ما في من غرض ان لا الله ورسوله ثم دخول الجنه ان كانت هذه اغراض لا تعطيهم فليموتوا بغيضهم ونعمل الأغراض رسول الله سبحانه وتعالى عليه يبلغكم باللغة كلها، وأن يسخّط بالثبات عليها إن شاء الله. هنالك مقولة أنا قرأتها يا سيدا ردود عليها من خلال اللهجة الجهاد قضية الجهاد الفلسطيني. نعم هذا الفلسطيني الذي يجهد في أفغانستان. نعم. فما أبدا كيف يعني تجيب عن إجابة اتصال؟ آه يعني أنا أكون أشجع أو موظف ليس. اتتكك لك المستجد فأنا اتتكك ابن فلسطين ارضي روحي بلدي الذهب اهلي ليشمسواني عشان تحت عقم اليوم فقل يتأجج اسأل ويتأجج غيره عن على المحاول في جهة وجاهدنا في ثم اضيب العمل في دائم وأغلقت الحدود ووضعت السدود وحينا بيننا وبين السجود فبحثنا عن خطأة أرض الأخرى حتى نواصل فيها الجهد وحتى نفاتي فريطة رب العباد فريطة الهدى فوصلنا فيها ورد أرض في شرشة عز وجل أرض الإسلامية دخلها الحصة يجب تحرح فإن استطاعنا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 يعني يذكرون لي فلسطين فرسطين وقضية فارستان فأنا أذكرهم في ابيات متمم ابن وير. لقد لامني بين القبور على الوكا صديقي لتضراف الدماء الزموع الزوافق فقال أتكي كل قبر رايته لقبر ثوى بين النواه فتكلمتي فقلت له إن الشجاعات الشجاع, الشجاع فدعني فهلا قلبه قبر مالكي قضية فلسطين هي قضية فلسطين هي قضية الإسلام الجريء في كل مكان الذي يحارب كل سيف وبعد نحن في فلسطين بقيت الحمى جذبت اجتهادنا اجتمع في قلوبنا و إذا قتب الله لنا محرّع الفاليستان ونأت الله عز وجل للكونه قريب فتر أعددنا أساتنا وأعددنا أرواحنا وكسر حاجز الخوف في نفوسنا وتخطينا أعدة الخوف على الرزق وعلى الاجل ثم أول ما يأتي في أبعالنا ونحن نمتطيق رمضكم كيف نمتطيق ذرى جبال الكبير جبال الخليل وجبال نابس وكيف يمكن أن ننقل هذه السورة المشرقة من أموانستان إلى فلسطين وأردنا حسا وجل أن يكون هذا قريبا